وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الرابع أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها لما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه عند عند انسان قد افلس فهو احق به متفق عليه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الرابع الحكم الرابع من الاحكام الأربعة المتعلقة بالحجر على المفلس إذا حجر الحاكم على المفلس فإنه يتعلق بهذا الحجر أربعة أحكام والحاكم أي القاضي يسوغ له الحجر على المفلس إذا طلب غرماؤه الحجر عليه ومتى يسوغ للغرماء أن يطلب الحجر على المفلس إذا تبين أن ما له الذي بين يديه لا يفي بالحقوق التي عليه اما اذا كان المال يفي بالحقوق فلا يسوغ الحجر عليه وكذا اذا كان المال الذي بين يديه يزيد عن الحقوق التي عليه او كانت الحقوق التي عليه غير حاله مؤجله فلا يسوغ الحجر على المرء في حقوق لم تحل وانما يفسح له المجال في العمل لعله يكتسب ليسدد الحقوق عند محلها قال يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام الأول منعه التصرف يمنع من التصرف فيما بين يديه فلا يبيع ولا يؤجر ولا يهد ولا يقرض ولا يتصرف أي نوع من أنواع التصرف في ماله لأن لأنه بالحجر عليه تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال فلا يشغله له أن يتصرف بما تعلق به حق الغير الحكم الثاني تعلق الحقوق بهذا المال تعلق جميع الحقوق بجميع هذا المال الذي بين يديه فلا يسوق له أن يصطلح مع واحد من أصحاب الحقوق أن يعطيه شيئا من ماله مقابل حقه لأن عنده مثلا أرض جميع الحقوق تعلقت بهذه الأرض عنده سيارة تعلقت حقوق الغرمى بهذه السيارة فلا يسوغ له ان يصطلح مع واحد من اصحاب الحقوق يعطيه السيارة عن حق كذا ما يسوغ له هذا معنى تحلق الحقوق بعين ماله يعني يكون لكل غريم حق في هذا المال دار ارض سيارة بعير أي نوع الحكم الثالث من الأحكام الاربعه أن الحاكم أي القاضي يبيع ماله ولا ينتظر إذنه بل يبيع لأن الغرم ما طالبوا بالحجر عليه إلا من أجل طلب حقوقهم وحقوق مستحقة فيبادر بها ولا يجوز لمسلم أن يؤخر حقا استحقه صاحبه وهو قادر على سداده والحاكم الآن أصبح هو المسؤول عن هذا المال فلا يسوغ له أن يبقيه بل له أن يبيعه بما يساويه وتقدم لنا صفة البيع أنه يبادر ببيع ما يفسد يسرع إليه الخراب ثم الذي يليه ثم الذي يليه واخرها هو العقار لأن في تأخيره قد يكون مصلحة وأن الحاكم كذلك يحضر المدين تطيبا لخاطره ويحضر الغرماء لعلهم أن يكون لهم نظر في شيء من فيزيد في القيمة والحاكم يحرص على أن تزيد القيمة لعلها تفي بحقوق الغرماء ولا يسوغ لأحد أن يقول انا أشتري هذا ليكون مقابل حقي لا يكون هو أسوة الغرماء فلو كان لاحدهم مثلا الف واشترى بضاعه مثلا منه بالف ما يقول لي الف وانا اشتريت بالف فهذا مقابل هذا نقول لا ادفع الالف الذي عليك وان شارك الغرماء في الحصيله هذا هو الحكم الثالث الحكم الرابع وهو موضوع درسنا اليوم أن من وجد عين ماله له عنده فهو أحق به المحجور عليه بين يديه أموال اجلس لا تخطر الرقاب المحجور عليه بين يديه أموال هذه الأموال منها ما تصرف به بعد شرائه أرض بناها نخل مثلا تصرف فيه بعمل ما من وجد من الغرماء عين ماله بحاله فهو احق به سواء زادت القيمه او نقصت وحتى لو قال الغرماء الاخرون نعطيك دينك يقول ابي عين مالي ما دام الرجل افلس فأنا أريد عين مالي وأحق به من سائر الغرماء ما يشاركونه فيه لهذا الحديث الصحيح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه بهذه الحال وجد متاعه بعينه يعني ما تغير ما اختلف اختلافا كبير عند انسان قد افلس بهذا الشرط يكون قد افلس اما اذا كان لم يفلس فلا يأخذه وانما يطالب بالقيمة فهو احق به متفق عليه وهذا الحديث ظاهر وصريح وقوي في الدلالة فلا يحتاج إلى حكم حاكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا فلا يحتاج إلى حكم حاكم وجد متاعه بعينه فهو أحق به مثلا باع عليه أرض بخمسمائة ألف ألف صورها افلس الرجل هل ياخذها صاحبها لا لانها ليست بعينها تغيرت اولها ارض والان محوطه حوش باع عليه ارض فغرسها فأفلس فهل هو أحق بها صاحبها لا لأنها تغيرت كانت أرض وأصبحت الآن نخل باع عليه أرض قبل ثلاث سنوات ثم الرجل أفلس وحكم عليه القاضي بالإفلاس وحجر عليه جاء صاحب الأرض فوجدها بحالها ما تغيرت باع عليه بخمسمائة ألف الآن تسوى مليون لكن الرجل أفلس وحجر عليه ما يستطيع يبيع صاحبها أحق بها حينئذ لأنه وجد عين ماله بعينه ما تغير حتى وإن زادت القيمة باعها عليه بخمسمائة ألف أرض وبعد سنتين أو ثلاث حكم على الرجل المشتري لهذه الأرض بالإفلاس وحجر عليه القاضي الآن تساوي مئة ألف بدل خمسمائة ألف نقول نعم لصاحبها الخيار إن أردتها تأخذها بعين حقك فأنت احق بها وإلا أتركها تباع بما تساويه وتكون أنت أسوة الغرماء يعني هو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها ما دامت بعينها سواء زادت قيمتها أو نقصت قيمتها ما دامت لم تتغير فهو أحق بها لهذا الحديث الصحيح نعم وله الخيار بين أخفه أو تركه وله أسوة الغرماء سواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر لأن الإعسار سبب للفسخ فلا يوجبه كالعيب مام. وله الخيار يقال لصاحب السلعة عرضا او سياره او دابه او دارا او بستانا او دكانا او اي عين من المبيعات يقال له انت بالخيار بين امرين ان شئت اخذتها عن حقك وإن شئت أبقيتها وتكون أسوة الغرماء قال لا أريد هذا ولا هذا وإنما أريد امرا ثالثا ما هو يقول تباع وأعطى قيمتها ويبقى بقية حقي لأني أنا بعتها علي بخمسمائة ألف والآن ما تساوي إلا ثلاثمائة ألف فبيعوها بثلاث مئة وأعطون الثلاث والباقي كل أسوة الغرما نقول لها أنت في الخيار بين أمرين لا ثالث لهما سواء زادت القيمة فالمدين ليس له خيار حينئذ ما يقول المدين لا يبقى أسوة الغرمى لأنها زادت قيمة الأرض ولا يقول المدين يلزم البائع باخذها لانها قصت قيمتها نقول الخيار لمن للغريب لصاحب العين لصاحب السلعه انت بالخيار ان شئت خذها بالثمن الذي بعتها عليه به وان شئت ابقها وتكون انت واحد مع الغرماء سواء كان ثمنها بقدرها حاليا او زاد الثمن او نقص انتبه قال لان الاعسار سبب للفسخ سبب ليس بموجب وانما هو مجيز للفسخ سبب مجيز للفسخ من الذي بالخيار هو البائع ما يلزم بهذا ولا يلزم بهذا وإنما جعل الشرع له الخيار كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة فنقول للمشتري أنت بالخيار إن شئت أخذتها ولك ارش العيب وإن شئت رددتها واخذت ثمنك ولا يلزم بواحد من الامرين لان الافلاس مثل العيب والعيب ما يلزم البائع ولا المشتري بامر معين وانما للمشتري الخيار ان شاء اخذها وارشف عيبها وان شاء ردها فلا يوجبه لعند لا يوجب الفسخ وإنما يجيز الفسخ يجيز الفسخ لمن للبائع لصاحب العين نعم. نعم ولا يفتقر إلى حكم إلى حاكم للخبر للخبر ولا يفتقر إلى حكم حاكم ما يفتقر ما يفتقر الى حكم من القاضي لما قال للخبر ما هو الخبر الحديث المتفق عليه يعني مثل هذه حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر الى او ينتظر ان يحكم بها غيره عليه الصلاه والسلام نعم. ولانه فسخ ثبت بنص السنه فلم يفتقر الى حاكم ولأنه فسخ فسخ للبيع ثبت بنص الحديث وما دام أن الفسخ ثبت بنص الحديث فلا ينظر إلى غيره نعم. كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد كفسخ النكاح بالعتق تحت عبد انتبه أما مملوكه تحت رقيق مملوك الزوجه سيدها اعتقها والزوج لا يزال رقيقا الامه اذا اعتقت تحت عبد فهي بالخيار ان شاءت ان تبقى تحت عصمه زوجها وترضى برقه بعد حريتها وإن شاءت أن تقول اخترت نفسي ولا أريده هي التي لها الخيار لأنها أصبحت حرة وهو رقيق فهو لا يخير ولا يقال طلق لأنها عتقت زوجتك طلقها لا ما يحتاج إلى طلاق لأن هذا أمر حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها الخيار فلا يفتقر إلى حكم حاكم وقد حصل مثل هذه الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت بريرة رضي الله عنها مولاد لعائشة رضي الله عنها تحت زوجها مغيث وزوجها رقيق وهي عتقت فانفسق النكاح فطلب مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له لدى بريره انظر الى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق على الاطلاق يشفع لمغيث لزوجته بريرة اما في بيت عائشة فعتقت فشفع عليه الصلاة والسلام فقال لها لو راجعتيه يعني صبرت عليه فقالت تأمرني يا رسول الله قال لا انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيه وانظر إلى فقهها قالت تامرني يعني إذا أمرتني فعلى العين والرأس سمعا وطاعه. قال لا ما هو أمر إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه فمثل هذا ما يحتاج إلى أن يقول أن يقال لزوجها طلق ولا أن تراجع الحاكم ليطلقها الحاكم لا وإنما تقول اخترت نفسي وتخرج من عصمته وتعتد ثم تتزوج إن بدا لها نعم. وفيه وجهان أحدهما أن الخيار على التراخي لأنه رجوع لا يسقط إلى عوض فكان على التراخي كالرجوع في الهبة والثاني هو على الفور اختاره القاضي لأن في تأخيره اضرارا بالغرماء لتأخير حقوقهم ولأنه خيار ثبت في البيع لنقص في العوض أشبه الرد بالعيب وفيه وجهان في هذا الخيار يعني الرجل يقال له صاحبك أفلس وسيارتك التي بعت عليه بحالها أو أرضك التي بعت عليه بحالها او قطيفتك التي بعت عليه بحالها او دارك التي بعت عليه بحالها فماذا تختار هل الخيار له على الفور مثل الشفعة يقول امهلوني افكر ام الخيار لابد على الفور يقول بسرعة او له الخيار ثلاثة ايام او خمسة ايام او اقل او اكثر قال فيه وجهان احدهما ان الخيار على التراخي ينظر في امره يسأل عن قيمة هذه الأرض التي باعها قبل سنتين بثلاثمائة ألف هل تساوي الآن ثلاثمائة ألف فيأخذها أحسن له أم أنها لا تساوي إلا مائة ألف فكونه يدخل مع الغرماء خير له لأنه سيأتيه نصيبه مع الغرماء والباقي يكون في ذمة الرجل ويستوفي كامل القيمة فيه وجهان احدهما ان الخيار على التراخي يعني يمهل ينظر في امره لانه رجوع لا يسقط, ال... يسقط الى عوض ما له مقابل يعني يرجع بنفس البضاعة بنفس الثمن فكان على التراخي كالرجوع في الهبة وهب شيئا ما وقبل أن يسلمه فكر هل يمضي هذه الهبة أم لا لأنه قبل أن يسلم الهبة له حق التراجع أما إذا سلمها وقبضها الموهوبة له فالراجع في هبته قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه والثاني هو على الفور يقال له اختر الآن تختار أرضك أو تكون مع الغرمى ما يقول أمهلوني اسبوع أو شهر أو عشرة أيام نقول لا هذا في ضرر على الغرمى وتفويت لأننا نريد التصرف في ماله نريد بيع مال المدين وإذا جعلنا لك الخيار اوقفتنا عن التصرف وإنما الآن اختر أن تاخذها أو أن تدعها فتكون أسوة الغرمى فإن حكم حاكم بسقوط الخيار فقال احمد ينقض حكمه لانه يخالف صريح السنة وإن حكم حاكم بسقوط الخيار لو ان الحاكم قال لا ما يرجع المرء في العين التي باعها وانما يكون عسوة الغرماء قال الإمام أحمد رحمه الله ينقض حكمه لأنه يخالف نصا صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف نصا صريح والحكم إذا خالف نصا صريحا من الكتاب أو السنة فإنه ينقض نعم ويحتمل الا ينقض لأنه مختلف فيه قال ويحتم ويحتمل ان ينقض هذا الحكم ما دام اجتهد فيه الحاكم لانه ليس محل اجماع نعم. ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله للخبر ولانه تبرع بدفع الحق من غير من غير من هو عليه فلم يجبر المستحق على قبوله كما لو أعصر بنفقة زوجته فبذلها غيره ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله نعم لو سدد تمكن من التسديد قبل الحجر عليه فلا يرجع لكن إذا حجر على المرء والآخر باع عليه أرضا بثلاثمائة ألف مثلا فأراد أن يرجع فيها لأنه لم يسدد من قيمتها شيء وهي بحالها لم تتغير جاء الغرماء الى صاحب الارض هذه قالوا يا فلان لك انت ثلاثمئه ألف نعطيك من عندنا ثلاثمئه ألف وابقها لانها الان تساوي مليون فنحن ايها الغرماء مستفيدون من هذه القيمه لان بندفع ثلاثمئه ألف وتكون هذه الأرض بمليون تباه تسدد لكثير منا قال لا أنا أعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم أرضي فأنا أحق بها والرجل أفلس ما يمكن يسددني هو الآن ولا أقبل التسديد منكم ولا من غيركم لأن هذا تبرع من الغير ولا يلزم المرء بقبول التبرع من أي شخص ما يلزم لأن التبرع هذا قد يكون فيه منا فيقول أنا ما أريد منه لأحد يقال له مثلا الذي هو ركن من أركان الإسلام حج على نفقتنا أنا ألتزم لك بالحج ذهابا وعيابا ونفقة المسير وحتى تعود إلى أهلك وأعطيك مبلغ نفقة لاهلك مدة سفرك فحج معي يقول لا أنا بنفسي لا أستطيع الحج مثلا ولا أريد أن أحج على نفقة غيري حتى أتمكن من الحج وأحج على نفقتي إن شاء الله هل يلزم بقبول الحج من الغير لا قال لأن هذا في منا والإسلام يريد من المسلم أن يكون رافع الرأس لا يخضع لأحد إلا لله تبارك وتعالى ولا يقبل نفقة الحج من أخيه أو عمه أو خاله أو جاره أو صديقه أو زميله لا ما يلزم كذلك هنا تبرع الغرماء بقيمة هذه الأرض قل لا انا ما أريد تبرع أريد أرضي التي جعلها لي النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم بقبول التبرع لأنه ربما لا يخلو من منه قد يجوز أنهم بعد خمس سنوات أو عشر سنوات يقولون جمعنا لك قيمة أرضك فأعطيناك إياها فلنا فضل عليك يقول لا لا أريد أن يذكرني بها أحد